ربه نداء صفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ عِندِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي جعله رب رضيا يا, يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قَالَ رَبَّنَا يَا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 وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة كان أم مقضيا قضية، فحملته فتبتت به مكان قصية، فأجاه أهل مخاض إلى جذع نخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وك. فناديا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَلِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا مِنَ الْبَشَرِ أَحَذًا صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أشارت إلي قالوا كيف نكلم ما كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وَجَعَلَنِي مُبَارَكَ لَيْنَ كُنْتُ كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتِي ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى نمرٍ قَالُوا الحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَيَّ تَخْذَ مِنْهُ وَلَدٍ ثُبَحَانَهُ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراق تَقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ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 علم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراط سويّا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرح ماني عصية يا أبت إنني أخاف أي أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقبنا تعنا. يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إن وأنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى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 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا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 له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان خديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا معنوم ومن من حملنا مع نوح ومن درية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلقنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغير لا يسمعون فيها لغوة إلا سلاما ولهم رزقهم فيها ذكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَ النَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَ النَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيَّةٌ ثُمَّ لَنَزِعَ النَّمِيَّ كُلِّ شِيَعَةٍ شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مما رد افرايت الذي كفر بآياتنا وقال لا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 ذَلْنَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمُ الْأَذَاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عدا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَالذَّ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 يكاد السماوات يتفطرن منه وتنسق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يا كل ما في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبده لقد أخفىهم وعدهم عدا وكلهم يومتي فخذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ندا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتو ذَرएं بِهِ قَوْمَ اللُّدَاءَ وَكَمَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا